بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وث الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك ذب إنسان إذا ما بتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن أو أما إذا ما بتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام من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 انم يوم اذن يتذكر الانسان اناله